بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع قداه أما بعد فهذا هو المجلس الخامس من كتاب شرح قواعد مهمة وضوابط تجمه للإمام ناصر السعدي رحمه الله وكان هذا المجلس في ليلة السبت العاشر من ربيع الثاني <تصفيق> لعام الحادي والأربعين بعد الأربعمائة والألف <تصفيق> قال السعدي رحمه الله القاعدة الثالثة أحكام الوسائل كأحكام المقاصد وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نعم. <تصفيق> يعني أن وسائل الأحكام أي طرقها ومتمماتها تعطي أحكام المقاصد تعطى <تصفيق> وعطى أحكام المقاصد أن لا يتم الشيء بدونه يدخل في حكمه ضرورة لأنه لازم له فإذا كان مأمورا بشيء كان أيضا مأمورا بما لا يتم إلا به فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وإن كان منهيا عن شيء إن كان منهيا عن جميع ذرائعه ووسائله وطرقه الموصولة أو طرقه وطرقه الموصلة الموصلة وطرقه الموصلة إليه سواء كان محرما أو مكروها مثال ذلك الصلاة الفريضة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد المتعين المتعين وأداء الحقوق الواجبة كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك ونحو ذلك، فجميع ما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب كالمشي إلى موضع الصلاة والطهارة لها والسترة وجميع شروطها وقس على ذلك وقس على ذلك. أما المسنون فكالصلاة النافلة والصلاة والصيام والحج والعمرة غير الفريضة وعيادة المريض وحضور مجالس الذكر ونحو ذلك فما لا تتم إلا به فإنه مسنون كالمشي إليها ونحوه وكذلك المحرمات كالشرك والقتل والزناء وشرب الخمر وأكل الربا فكل طريق موصل إلى ذلك فإنه محرم منهي عنه وكذلك يدخل في هذا جميع الحيل التي يتوصل بها إلى الربا وسائر المحرمات، فإنّه ينظر إلى مقصودها وما تؤول إليه، مثل مسألة وما, وما تؤول إليه, إليه، مثل مسألة, مثل مسألة العينة, <تصفيق> العينة. مثل مسألة العينة، مثل مسألة العينة، وتحريم ربا الفضل. ونكاح المحلل, ونكاح المحلل ونحو ذلك ونحو ذلك وكذلك الوسيلة الى المكروه مكروهة والله اعلم <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن التبعه ده أما بعد، فهذه هي القاعدة الثالثة من قواعد مهمة وضوابط جمه نعم. للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي نعم رحمه الله وهي قاعدة أحكام أحكام الوسائل أحكام الوسائل كأحكام المقاصد <تصفيق> طيب ما هي الوسيلة وما هو المقصد المقصد هو, هو الأصل والوسيلة هي طريق إلى تحقيق الأصل آه. فكما قال هنا الوسائل. أن وسائل الأحكام أي طرقها أو. ومتمماتها طوعة أحكام المقاصد أي الغايات نعم نعم يعني فلان له غاية يريد أن يحققها حتى لو كانت غاية دنيوية حتى يحقق هذه الغاية عليه أن يتخذ طريقا أي وسيلة لتحقيقها هذه الغاية إن كانت محمودة كانت الوسائل محمودة إن كانت مذمومة كانت الوسائل مذمومة وحتى إن كانت الوسيلة في نفسها صحيحة ولكنها لتحقيق غاية دنيئة أو غاية ذميمة <تصفيق> فتذم من هذا الباب طيب ولذلك قال أن ما لا يتم الشيء بدونه يدخل في حكمه ضرورة لأنه لأنه لازم له فنعم فما لا يتم الواجب إلا بفواجع وإلى آخر قال في مسألة المسنون والمنهي وضرب مثالا أنه, أنه إذا كانت الصلاة واجبة ولقلنا برجحان وزوب الصلاة في المسجد على الرجال كيف تصل إلى المسجد ماشيا مثلا وصار المشي إلى المسجد وسيلة له إلى الوصول فيكون واجبا أن تمشي إلى المسجد هذه وسيلة طيب <تصفيق> طيب كذلك ما يتعلق بكل متعلقات الصلاة من الطهارة من اتخاذ السطرة لها إلى آخره طيب طيب أما لو كانت الصلاة مسنونة أي مستحبة ليست فريضة، فيصير كذلك الوسيلة إليه مستحب. أنت رجل أراد أن يصلي <تصفيق> الضحى، أراد أن يصلي إيه؟ <تصفيق> نوافل الصلوات فإن نقول يجب عليك أن تتوضأ، أم أن يستحب لك أن أن أن أن تصلي هذه الصلاة، فإن كان كذلك، فالوضوء يستحب من جهة. حكم الأصل أما من جيت أنه مرتبط وأنه لا تصح الصلاة إلا بالطار يصير شرطا هذا شرط شرط لصلاة تصح الصلاة بدونه لكن هل في الأصل أنت يجب عليك أن تتوضأ للصلاة ليه, ليه أنت ليش أن تصلي هذه الصلاة أصلا ليست واجب فكذلك ما يتعلق بها طيب. لكن إذا عزمت على الصلاة يجب عليك أن تحقق شروطها من ضمن هذه الشروط ستر العورة الط <تصفيق> <تصفيق> الطهارة ها انتو صلي إلى الق إلى القبلة هذه في حالة القدرة والاستطاعة أما إذا كنت راكبا على رحلة في السفر فهنا ايه الشارع يعني أعطاك الرخصة وأباح لك أن تصل غير قبلة نعم طيب حيث توجهت بك الراحلة طيب وكذلك ما يتعلق بالمنهيات أو المحرمات فرؤوس المحرمات الشرك القتل الزنا أكل الربا إلى آخر الموبقات السبع هذه كل ما يوصل إليها أو يعين عليها يأخذ حكمها في التحريم ف من, أجل من أجل ذلك حرم بناء المساجد على القبور لأنها وسيلة إلى الشرك وكذلك حرم شد الرحال إلى هذه المساجد التي في قبور وإلى القبور كذلك أن تشد الرحال إليها تعظيمة للميت أن هذا يفضي إلى الشرك وسيلة وجاءت الشريعة بتحريم الوسائل التي تفضي إلى المحرمات وهناك نقطة مهمة هنا قد يأتي تحريم الوسيلة في النصوص وقد لا يأتي في النصوص نضربنا مثالا الآن ببناء المساجد على قبول <تصفيق> هذه وسيلة إليه إلى الشرك لكن جاء تحريمها في, في النص <تصفيق> تم التنصيص على تحريم هذه الوسيلة لكن قد تكون لك محرمات أو قد تكون لك وسائل لم يتم التنصيص عليها لكنها داخلة في في عموم القاعدة هذه هذه تحريم الوسائل التي تفضي إلى المحرمات <تصفيق> <تصفيق> طب لان الوسائل لها ايه ها الوسائل لها ايه ها لها احكام ايه النقاصه النقاصه اه انت شربتوا انت الشاي الصعيدي يا منصور تاكل المقاصد ده شيء طيب انت بتشرب المقاصد انا جلت مع صعيده هنا وصعيده على الهاتف انا المقاصد طيب الله اي والله مستني يعني إن شاء الله نحسبهم من أفضل الناس إن شاء الله. أنا الصعيد وعلى الصعيد ما داموا على السنة وما داموا على التزام بيبقى خلق الرجولة. نحبهم إن شاء الله. طيب فنقول الآن بارك الله فيكم المحرمات التي تم تنصيص عليها. تحرم الوسائل إليه وإن لم يتم التنسيسه على تحريم الوسائل طيب فكما قال كل طريق الموصل <تصفيق> موصل لذلك فإنهم محرمون من نهيون عنهم لا <تصفيق> أضربهم مثالا برضو بالواقع <تصفيق> الآن <تصفيق> مثلا الأب يعلم أن ولده إذا استخدم هذه الوسائل الحديثة أنه قد يدخل على المواقع المحرمة هو مثلا يعلم منه ضعفا يعلم منه عدم تميز فهو في هذه الحال لا يوفر له هذه الوسيلة فيصير محرما على الأب أن يدخل أو ان يعين ولده على استخدام هذه الوسيلة التي تفضي إلى الحرام فكيف حدث العكس تجد بعض الآباء يشتري لولديه سيارة مثلا ويعلم أنه سوف يذهبوا يرتكبوا بها الفاحش استخدمها مع أصحابه لشرب المسكرات والمخدرات ويعلم ذلك يشتريها له وهي وسيلة له فصار شراء السيارة في حق هذا الاب لذا الولد إذا كانت ستفضي إلى هذا الحرام إنه يستخدمها في الحرام صارت وسيلة الحرام فقال الله يحرم عليك أن تشتري إلى وزيل ليس أن مابتع حريم الأصل لا السيارة في إذاتها هي حلال وسيلة مباح لكن لما أفضت إلى تحقيق الحرام فقال الله فازيلها لا تعينه هذه يتقل تحت عموم قوله تعالى وتعاون على البر والطق ولا تعاون عليه الاسم والعضوان ويدخل كذلك في عمق قولي كلكم لكم وكلكم ويقول مسؤول عن رعيته آه. طيب. ثم قال كذلك يدخل في جميع الحيل التي توصل بها إلى الربا مساء المحرمات لذلك صنف الإمام ابن بطة رقبري رسالة أو جزء سماه بإبطال الحيل كذلك الشيخ والسلام المتايمية له مؤلف في هذا الباب اه لو يعني على المشهورة اشتغير بالتدليل على بطلان التحليل اه نعم <تصفيق> فجاء بعض النصوص تبين هذا اه <تصفيق> نعم نعم من هذا لم أن اليهود لما لم حرمت عليهم شحوم البقر فماذا فعلوا اليهود نعم جملوها اي وباعوها وبعوها ليست شحما تحولت فاحتالوا ف فذا كل من يستخدم الحيل لكي يعني يتحايل على فعل المحرم يج يعني يشابه اليهود وفي شبه من اليهود فذا تسرب الى هذه الأمة وضرب مثالا هنا مسألة العينة وهي صوره من صور البيوع المحرمه وكما قال معالي الشيخ سليمان في الحاشية <تصفيق> يقرأ كلام الشيخ الشيخ سليمان العينة بكسر قال الشيخ سليمان الرحيلي لا ليس سليمان أبا الخير سليمان أبا الخير حفظه الله تعالى العينة بكسر العين يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتري بها نقدا أقل فهي قرض في صورة بيع لاستحالة ربا الفضل بإدخال هذه السلعة صوريا صوريا وسمي بهذا الاسم لأن مشتري السلعة لا أجر يأخد بدلها عينا أي نقدا حاضرا وهي من ذرائع الربا محرمة والبيع فيها باطل يعني كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم <تصفيق> <تصفيق> إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم الزرع <تصفيق> صل وتركتم الجهاد <تصفيق> صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم إلا أن تراجعوا دينكم فا لماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ثالما في هذا الحد أو لماذا ذكر العين أن فيها هذا التحايل <تصفيق> الذي يفضي إلى محرم؟ فالعين الآن <تلقى> يأتي الرجل يبيع سلعة بثمن مؤجل يعني بالتقسيط كما قلنا. يعني لا يدفع الثمن مرة واحدة ثم يشتري السلعة نقدا لثمن أقل يتحايل عليه على القرض الربوي على ربا الفضل ولما يريد أن يجعلها ربا صريحا يعني الآن كما قالوا أولا الشيخ أنه في قرد وفي صورة بيع فجعل هذه السلع مجرد وسيلة فقط أو صورة بيع صوري يعني مشتري السلع إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقضا حاضرا يعني هو أراضي المال وما لم يريد السلع وكأنه يريد أن يقترض هذا المال لكنه لم لم يريد أن يقترضه بفائدة بصورة صريحة حاول أن يستخدم هذه الحيلة هنا نسمى كأنه علم أعضاء الله التكلوم في السلاة المرابحة بها المرابحة أنه يعني يشعر فيه بنوع من أنواع التحايل الذي تستخدمه بعض البنوك الآن إن <تكلم> كان معضل لما أجازوه وفي الضالة صورة البيع وليس ليس من العينه طبعا ولكن البعض يعني كأنه لمح هذه النقطة ما معنى بي المرابحة إن الآن إنه يأتي الرجل إلى مثلا التاجر سكر <تكلم> البنك سكر البنك وغير البنك يقول لأنا أريد أن أشتري هذه السلعة هذه <تصفيق> دي السيارة وهذا المسكن هذه الماكينة فيقول <تصفيق> له التاجر سوف اشتريها أنا لنفسي امتلكها <تصفيق> ثم ارجع ابيعها عليك مرة اخرى لكن اضيف ربحا لي <تصفيق> هذه السملة بيع المرابح اختلف الورماء فيه الآن هو هذا التاجر وبالفعل سوف يشتري شراء حقيقيا أن يمتلك هذه السلعة فذلك العمال الذين أجازوا وذين الصورة قالوا على, على هذا التاجر أو على هذا البنك أن يمتلك السلعة تمتلاكا حقيقيا ولا بأس أن يكون معه وعد وعد بالشراء من المشتري لكن ليس وعدا لازما فقال إن ألزم المشتري هذا الشراء وضعت عليه الشروط الجزائية والعقوبات هذا يجعل الأمر فيه شبه أكبر إنه في نوع تحايل على القرض الربوي إن كأن هذا الرجل طلب من البنك أو من التاجر أن يقرضه هذا المبلغ لشراء ذي السلع على أن يسدده له على أقصاط بنسبة ما يسمونه بالربح لكن من تم الأمر صورة البيع والشراء فقط الأمر قد يكون نعم خلاف في أوسع فالخلاصة برك الله فيكم أن الوسائل أحكام المقص كذلك ونضرب مثالا بنكاح المحلل هو الذي يعني يريد أن يحلل أمرأة لزوجها رجل انطلق زوجته ثلاثا ويريد أن يراجعها فكما جاء في النص لا لا يتمكر وذلك ان تتزوج زوجا غير ان تطقها زوجا غيره ثم يطلقها يدل على الامن نعم يكون الزواج حقيقيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق ويذوقي عسيلتك عسيلتك لا حتى يعني يتم النكاح الصحيح ليس نکاحا صوريا هم بالفعل يتزوجها ثم يطلقها حتى تنكح يزوجا غيرهم اه و ومن ثم جاء في الحديث ان رسول, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له هو أنه يأتون برجل يعني كما قال فصور الدمية يعقدون عقدا على هذه المرأة ثم يقولون له تمكس مع هذه الليلة لكن لا تقربها قد يربطونه بالحبال ثم اليوم الذي بعده يقول له طلقها حتى يرجعوها للزوج الأوه <تصفيق> <تصفيق> فهذا تحليل التحليل هذا من كبار الزنوب وهذا <تصفيق> نكاحه محرم ولا ينعقد نكاح أصلا النكاحه باطل لا ينعقده بهذا فنكاحه المخلل هو صورة من صور القاعدة هذه هذه الوسيلة هي وسيلة المحرمة <تصفيق> لأنها تفضي إلى تحليل ما حرم الله أن هذا الزوج لا يحل له أن يرجع للمرأة بهذه الصورة آه. يعني اللي أكتفق بهذا القدر هذه الليلة آه يعني الحمد لله الذي قوانا وأعنانا عليه على القاء الدرس وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم